بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأعوذ مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت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 أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلا